بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة. جال. صلاة. جال. نهار وزلفا من الليل. صلاة. صلاة. صلاة. الله صلاة. صلاة. صلاة. صلاة. صلاة. صلاة. صلاة. صلاة. لا لأخرج عينيه أمام أولئك والثاني يقول سوف أخذ غد ما في عروف الله لا إله إلا هو الحي القيوم طردنا من المدينة كلها فدخلت عليه بكامل زينتها وكامل جمالها فإذ ذهاء تعرض عليه الزنا فتعجب الأطباء كيف يقرف أطرافه هذا ما يؤوس من حالة خلايا المخ انتهت ما وصلها دم لن, أقول, لن لكم أقول لكم كل القصة كل وضع يده على بطن الغلام وقال أسألك بالله من أبو نجاهدي نعم والله الصلاة نجاة <واحد> الشايب ما تحمل أخذ باي وحمله من الأرض وأخذ يحتضن باي رايز الآن يفكر كيف يتوضأ أشار بيده وسارعوا <تصفيق> إلى مغفرة من ربكم وجن دائما يغني تختار تنم <تصفيق> <تصفيق> غازع عاتس واقتفوا بقولهم لم يحذن الله عز وجل فلا فد جاءت كآيات بها والتكبر ورطيت درساً. درسا لن أنساه في حياتي كيف نؤذي ذاك الشارع إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون اسمع واسمعي بقلبك لأخير إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعماله الصلاة. الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موتا وكذيهم للصلاة جاهد مثل من جاهد في المدار نعم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها تسجيلات المختار الإسلامية تقدم صلاتي الصلاة. نجاتي محاضرة يلقيها عبد المحسن الأحمد الحمد لله الذي أرسل رسله وأنزل كتبه وبيّن لخلقه سبيل الهلاك كما بيّن لهم سبيل النجاح وبيّن لهم الظلمات من النور وكيف يفوز بالجنان ودار القذ في دار السروف وأصلي وأسلم على نبي الهدى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام روحي له الفدى أما بعد إخواني الفضلاء وأخوات الفاضلات فكثرت الاتصالات وكثرت الرسائل والتساؤلات عن النجاة فالكل إما أن يشكو من مرض يريد النجاة منه أو يشكو من قلة الرزق ويريد النجاة والآخر هناك يشكو فثنا قد عاتت في قلبه فيريد منها النجاة والآخر هناك يشكو من قلة الولد فيقول أين النجاة والثالث هناك يقول يا رب خوف من القبر وخوف من عذاب النار يا رب كيف النجاة والكل يتساءل عن النجاة فمنا من يريد أن ينجو في الدنيا فقط فهو يلهث وراء الدنيا ليل نهار ويقضي جل وقته كيف يكسب ذاك الريال وذاك الدينار والآخر هناك همه الآخرة. فيريد نجاة منها فلا تهمه الدنيا وهناك أقوام قالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فكيف النجاة وهل من الممكن أن ننجو من الهموم والغموم ثم ننجو في الآخرة وفي القبر وننجو في كل وقت وفي كل حين من كل سوء ستجدون الإجابة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء من كلام رب الأرض والسماء ومن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام كنت في دبي في رمضان الماضي القريب وكان لقاء اللقاء كان مع أحد السحرة قلت له بين معرض كلامي أنا لا أعرف السحر ولم أكن بين السحرة لكني أعلم من كلام الله جل جلاله أنكم وأنكم تريدون ما لا تدركون من الله سبحانه وتعالى فلن تضروا إلا من أدن الله سبحانه وتعالى قال نعم فقلت له الله سبحانه وتعالى يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فقلت هل تذكر شيء من هذا حصل معك قال نعم قال كنت في يوم من أيام أمام الناس وأستعرض ومعي خناجر واحد اليمين واحد اليسار أستعرض بأن أغرس تلك الخناجر في بطني وفي جنبي فلا أؤذى والناس منبهرة ومنشدة كيف هذا يستطيع أن يطعن نفسه وما يحصل عنده شيء قال بينما كانت الشياطين كالدرع في صدري فكنت أضرب فلا أؤذى وسحر أعنى الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم يقول بينما أنا كنت في نشوة الفرح بين الناس اغرس هذه السكاكين أمام هؤلاء الضعفاء الذين قد قل الإيمان في صدورهم يقول بينما أنا كذلك نضرب إذ بي شاب في العشرين من عمري قد وضع ذاك السواكي فمن عليه سما النبي عليه الصلاة والسلام توبه لحيته سكينة سمت يقول دخل فرميت بصلي وما زلت أواصل والسكاكين في طريقها إلى بطني إذ ذاك ينزع السواد من ثمه ثم يحرك تلك الشفاه ثم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم يقول ما أن نطق بتلك الآية إذ والله وأنا في طريقي حتى أغرس تلك السكاكين أمام الناس فنافرت الشياطين فما استقرت السكاكين إلا في جنبي وعلى إثرها ثلاث أشهر في المستشفى وآلام وعمليات يقول فجاءني الشياطين في أول يوم فكان مني العتاب كيف تتركوني قالوا والله لو رأيه يوم أن دخل ذاك الشاب ونطق بآية الكرسي طردنا من المدينة كلها وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدباره النفورة. لكن من الذي يذكره وأنت ممتلئ قلبك خوفا منه ورجاء له ومعرفة به سبحانه وخشيا قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدباره النفورا يقول فعلى إثرها جلست أنا والشياطين نهدد ونتوعد ونزمجر كيف نؤذي ذاك الشاب فكان إما قلت للشياطين قلت لهم أنا لا أريد من اليوم أعمال تعملها لي ولا أريد أي سحر وما أريد في هذه الدنيا إلا هذا الشاب فأخذوا يتوعدون وذاك شيطان يقول والله لا لأخرج عينيه أمام أولديه والثاني يقول سوف أفضل والثالث يهدد، والرابع يهدد، يقول فطمئنوني واستكنت وطمأننت أنهم سينتقمون لي وفي كل يوم يذهبون ثم يرجعون ويذهبون ثم يرجعون. بشروا بالخبر قالوا ما قبضناه. كل يوم بهالحالة. والله وأنا أنظر العينين تلمعان بالدم. وهو يتكلم يقول يرجعون لي كل يوم وأكلمهم كيف ويتوعدون وأبشر يقول فذللت للشيطان وفعلت أفعال لم أكن لأفعالها كلها أريد مدد من الشياطين حتى يؤذون ذاك الشارع الصليب أعرف بيته يقول وحتى وصل الأمر بي حتى أخذ شيء من ملازم حتى أتمكن منه يقول وفوجئ أن الشياطين سأتي وتقول خلص لن نعيدك بعد اليوم ما نقدر عليه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ثم طلعت من المتشفى وقعت ثلاث سنوات وأنا في كل يوم أرسل الشياطين جدد ويرجعون صفر الأيض لا يمكنهم الله سبحانه وتعالى ما الذي كان يعمل قال الشياطين تأتيني تقول هذا الرجل لا يقوم بالصلاة والله قالها بلسانه قال الصلاة نجاة والله نجاة قد قالها محمد عليه الصلاة والسلام قبل أيها الساحر قد قالها من صلى الصبح في جماعة فهو في ذنبه إنه ليس له سلطان شياطين الدنيا كلها ما تقدر إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتركلون فسبحان الله حينما قال الصلاة نجاة أخذتها من القلب نعم والله الصلاة نجاة لكن لكن أي صلاة التي تنجيك من السحر والمشعوذين ومن شياطين الدنيا كلها ألا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وألقيت محاضرة في الكويت وإذ بذاك المعاق يأتي بين الناس يسلم بعد المحاضرة ثم أراد أن يقول لي شيء قال أتاني حاضر ثم على إثرها جاءني نزيف ثم هبط الضغط عندي وكنت في موت محتمت حتى لا يأتي طبيب في العناية مركزة إلا ويكسر مجاديف أمي ويقول لها ادعي الله وما نظن أنه يشفى وما نظن أنه يطلع من المستشفى إلى أن جاء ذاك الطبيب وقال لأمي كلام معناه أنك اسأل الله العوام تقول فرشت تجادتي بجنب السرير واستقبلت القبض ولم أعود أكلم أحدا كبرت وصليت وأدعو الله عز وجل وأنت بجانبي فاستمرت على هذا وعلى هذه الصلاة وأعلم أني أقرب ما أكون لله وأنا ساجد أمن يجيب المضطر إذا دعا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ أَإِلَٰهٌ مع اللَّهِ قليلا ما تذكرون نشكد البشر كثير تقول ان قطعت من شكواي الكثير البشر ما نفعتني وشكوت الواحد الأحد سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذا دعان تقول خالتني ثم بعدها نجاك الله سبحانه وتعالى من نزيف كان في الرئة ثم أخرج منك ذاك الأنبوب وأوقف عنك جهاز التنفس وتنفس وسجدت لله شكرا فكنت ما أسجد إلا وأشكر وأدعو الله أشكر وأدعو الله حتى أخرجك الله من هذه المستشفى فقلت للطبيب هذا الذي قلت ادعو الله العوضي يقول هو صح أنا معاك لكن نحوض المين لكن أنجان الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بهذه الصلاة فإذا مرض لك ولا أين كن هم أحبتي عندنا استعداد نشكو لبعضنا ساعات لكن في جفاء بيننا وبين الله عز وجل في جفاء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لو بدأ من أن أشكوى للبشر الساعة، فرشت سجادة وصليت عشر دقائق وقلت يا قريب، يا رب، اللهم اجعل لي من كل هم منفرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا. ابن عباس ثابر، لا اتصالات ولا جوالات ولا يستطيع أن يطمئن على أهله، وعنده بنية تساوي عندها الدنيا وما فيها. رجع بعد سفره متج إلى بيته أول ما دخل إذ بذاك الرجل يفاجر ابن عباس عظم الله أجر في ابنته شوفوا صدمة وانظر يا الفاجح من جربها يعرفها نزل من زابة وأخذ بشطام ناقة وربطها في نحلة ثم أخذ وضوء ثم توضى فقال الله لما انتهى من صلاته جاءه الناس يا ابن عباس يأتيك الخبر بموت ابنتك ما سألت ما ذهبت البيت تنظر ما كيف ماتت مباشرة صليت اسمع الإجابة قال قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإن إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون نعم إلا على الخاشعين اللي دادوا طعمها اللهم إنا نسألك الحمد فقال لهم الله يقول والسعين والصبر والصلاة وأنا صبرت وصليت وأحسني مرتاح ماذا تظنك قال في سجوده الله أعلم وأنا وإياك تأتينا الأخبار كم مرة حينما داهمتنا المصائب والأخبار التي هزت أفيدتنا قمنا نصلي ركع فيها ونقول لله ما نحسي ونسأل الله أن يربط على قلوبنا من يفعل هذا والله ينهي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذا كان الله معك فأين مصائر والآخر هناك يقول أنا أهلكتني السيئات هو فوالله لا أحس بخشوع ولا أحس بتضرع ولا أحس أني أخاف من النار أبدا ولا أحس أني أبغى الجنة فقط هي كلمات ألقيها يا رب الجنة وإذا دعي بالجنة خذ آمين كيف انجات من هذه السيئة وكيف أبدأ صحيفة مع الله عز التجديد يقول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفه النهار وزلفا من الليل إن وعسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين اللي أحث أن هناك حجب بينه وبين الله عز وجل وأراد أن تكسر تلك الحجب وتذوب تلك العوائق بينه وبين الله سبحانه وتعالى روى البخاري في صحيحه قصة عجبة قالها النبي عليه الصلاة والسلام سمعها وحفظها أبي هريرة رضي الله عنه يكلمهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلمهم هل الصلاة فقط يعني فرق تأتي وتصلي وتنتهي لا يعلمهم مقدار الصلاة وهو يحاكي قلوبهم لا أسماعهم قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي ما أجمل هذا الوصف هذه حيات وصفه النبي عليه الصلاة والسلام الله أخبر أن جريج كان يصلي طول وقت يصلي فتأتي أمة تقول له يا جريج فيقول يا ربي أجيبها أو أصلي ثم أتته حتى قالت ويا ليتها ما قالت لكن الله يفعل ما يشاء قالت اللهم لا تمته حتى تريه المومسات اللهم لا تمته حتى تريه المومسات أي الذواني سبحان الله هي تعلم أنه لو رأى المومسات لن يخشع في صلاته ولن يهتم بصلاته هذا الاهتمام فقل لي أين تنضي نهارك وليلك أمام القنوات فضائية لأجل هذا لم تخشع والله لم تخشع إذا كان من رأى هؤلاء لا يخشع فتقول اللهم لا تمته حتى تريه المومسات وهو في صومعته يصلي فقام من قومه رهط فسقه وهكذا حال الفسقه دائما ما يحبون أحد أن يفوز بالجنة ما يحبون أحد أن يمسك الطريق المستقيم فتعاولوا عليه وجاءوا بزانية فإذ بها تقول لأفلن جريزا أعطوها الأموال على أن تذين جريت ماذا فعل لكم لكن هؤلاء التسر هكذا حال لا تذين وودوا لو تكفرون ذهبت إلى جريت الذي علم معنى النجاة دائما ينادي ربه سبحانه وتعالى فدخلت عليه بكامل زينتها وكامل جمالها فإذ بها تعرض عليه الزنا فإذ ذي ويقول إني أخاف الله ما أجمل صلاتك يا جريج نهت فهل صلاة تنهأنا المهم خرجت تلك حاقدة على جريج حقد دفين وما زالت به فلما خرجت ذهبت إلى راعي يرعى هناك فتعرضت له حتى بها فلما أخذت تسعة أشهر وضعت الغلام الذي جاء من الزنا وجاءت لقومها تقول هذا ولد جريج هو الذي زنابي فأتوا وانظر إلى الفسقة يحقدون على أهل الدين وعلى أهل الصلاح فيتحضون عليهم أي خطأ حتى لو كان كذب الدازم يحاولون أن يتدون عليهم فجاءوا إلى جريج بدون أي تفاهم ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وكسروا صومعته وأنذلوه وسبوه ما هي المشكلة؟ ما الخطب؟ لا يدري قالوا له كيف ما تذني وأنت تعمل نفسك أنك تصلي وأنك عابد وأن تذني بالنساء في الخلوات ما الخط؟ قال وهذا هو غلام جاء من صلبك ماذا عسى أن يقول هل قال لها أسألك بالله ولا قالوا لنا طيب حقه الرضوع لا قال دعوني أصلي ركعتين دعوني أصلي ركعتين قالوا يلا صل فصلى فلما سلم والناس من حوله ينتظرون فقام قال أين الغلام والله سبحانه فوق في يقبر قال أين الغلام قالوا هذا هو ولده وضع يده على بطن الغلام وقال أسألك بالله من أبوك أسألك بالله من أبوك ذاك عمره وأيامه أخذ ذاك الرأس تحرق وفتح الرضيع عينيه وأخذ يقلبها في الحضور وفي ذاك الجمع الحاقد وأذب بتلك الشفاه تنظف قال ذاك الراعي هو أبي ذاك الراعي هو أبي ومن يتقي الله ما يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، وتأسفوا واعتذروا سنبني صومعتك من ذهب، فقال لا. بل كما كانت منطين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فحرك النبي عليه الصلاة والسلام في فتشعر فاستشعر أصحاب رضي الله عنه كلة من الأولين وقليل من الآخرين استشعروا عظم أمر هذه الصلاة وأنها هي والله النجاة إن حلت بك المصائب أو داهمت في الكروبات فإذا جاءك الخبر غدا ستصل ولا غدا سيحصل لكذا هل تقول دعوني أصل ركعتين؟ هنيئا لمن قالها وهو يعلم لكن نرجع ونقول أي صلاة التي تحقق لك النجاة كل منا يقولها بحاله إن لم يقولها بلسانه، كثرة الفتن وكثرة الشهوات وقل من أنجاه رب البريات ثم قال لك سبحانه في كتابه الذي هو هدى للعالمين هدى للمتقين وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يا رب دلنا على طريق ننجو فيه من الفتن والشهوات قال سبحانه في تلك الآية التي علمت من الذي في الشهوات غلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة يقسم أبو بكر رضي الله عنه يقول والله ما تركوها ولكن ضيعوا مواقيتا فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف ينقون غيا يعني كانت الصلاة هذه حاجز وحجاب عظيم دونهم ودون الشهوات الله يقول لو كان الصلاة في صلاة لمنعتك من الشهوات إن الصلاة تنهى مجات يا نعم فأتيك وأن تريد أن تلقي ببصرك إلى ما حرم الله فتنهاك وتقول لك قبل قديل وضعت جبينك في الأرض خوفا منه ورجاء ما كيف خان عليك أن تعصيب حالك إن الصلاة تنهى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نجاة وتراقبك في كل حين وتكون معك في كل لحظة لكن متى إذا كانت خلاة إذا كانت خلاة لأجل هذا تأتي الأضطرابات للناس وتراهم يبحثون عن أطباء النفسيين والعيادات النفسية وتجد الجداول هناك والمواعيد بالسنة والسنتين والثمان أشهر لأجل والله أمر في نفوسهم تلك المضطربة المذبذبة وتجد الحل عند أصحاب القلوب التي تأتيها الأخبار وتستعين بالصبر والصلاة في العجل الجبار فأتيه المصائب والمخاطر ثم يقولون دعونا نصورك إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا يعني ما يصلح له الله على حال إن أعطاه منع وتكبر وطغى وأعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر جزوعا تجدع قال ما أعطاني الله سبحانه وتعالى شيء إن الإنسان خلقا لواء إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا الله يعلم خلقه يقول في ناس لا إذا أعطيت ما يمنع وَإِذَا أَصَبْتَه بِي شَرْمَ يَجْزَعْتِ مَنْ هُمْ يَا رَبِّي الَّذِينَ اسْتَهْلِيْتَهُمْ بِإِلَّا إِلَّا الْمُصَلِّينَ طيب يا ربنا نصلي بس تفوتنا لا أقرأ الآية لبعدنا الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ فتريد النجاة من كل هذه كن على صلاتك دائنا، وكن على صلاتك محافظة وكن في صلاتك خاشعة نرجع ونقول هذه الصلاة التي نجتهم من الاضطرابات أي صلاة تلك التي تنجينا من الاضطرابات؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن أولئك الذين إذا أذن المؤذن جاءوا ما بعد قاموا وإذا أقام راح يتوى به يتوضى ويتوى ما بعد وفوت ركعتين ثلاثة وإذا صار نايم ما يصلي وإذا صار في إمبارات ما يصلي وإذا كانت فتوافرة في, في مشغل ما تصلي يحدثنا الله عن قلوبه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤنا إذا قالوا ربعا يا الله نصلي أتح منهم صلى إذا قالت لأمه يا الله نصلي جام صلى لكن هو نفسه تقوم وتدعوه إلى الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا دائما يغني يدندل تغتاب تنم تغازل تعاكس لكن ذكر الله قليل الله يقول بعدها الآية هذه مباشرة مذبذبين الحالة النفسية مذبذبين بين, بين ذلك لا إله أولا ولا إله وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا هناك تحب الضلال علينا أحبتي إذا صارت صلاتنا متى ما شئنا وإذا قمنا إليها قمنا كسالا فكيف صلاة عندك هم انظر إلى السماء إذا خسف القمر أو كسفت الشمس صمي حتى تنجل سبحان الله يا ربي هذه الركعات عندك من القدر والغلاء أن تحل شيء في موازين السماء بهذه الركعات نحن نسجد وقل يا رب ثم تكشفها عنا نعم الصلاة غالية عند الله ولو كان الله غالي عندك لكانت صلاةك غالية عندك لأنه يحبها سبحانه طيب يا ربي أجدبت الأرض وجفت ضرع ومات الزرع وأنت الآن وحنت الحان وتلبطت الأنعام يا ربي ماذا نصنع لا نملك أن ننشئ السحاب لا ينشئ السحاب افتقال إلا أنه يا ربي كيف نستجلب الماء فإذ الخبر يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام صلي بركة واسجد وقل يا رب سبحان الله، وينشئ الله السحاب، نعم وينشئ الله السحاب، وتنزل أمطار، نعم تنزل أمطار، ما أغلى هذه الصلاة؟ تغير وتحل مشاكل الكون، فكيف لا تحل مشاكل؟ والاضطرابات التي في جسد هو حل في الكون، فكيف في جسد؟ لكن لو كانت صلاة أي صلاة تلك التي نعم؟ لأنه لابد لنا إخواني وأخواتي أن ننظر في أحواني وكيف ننجو بصلواتنا من كل ما ذكرنا وكل ما يأدف في الكون الآخر يشكو الفقر وما أكثر من يشكو الفقر انظر ماذا قال الله سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليك نعم قوهم هذا لو عي أرجع قوهم مرة ثانية وأنصح هذا وخل هذا يروح قدامك وخذهم معك وادهم المسجد وأنت أي قضيهم مثل ما قدرت توخذهم المدرسة وخذهم للصلاة حاول جاهدي مثل ما نجاهد في المدارس يا جماعة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا تعبت عليهم في المدارس الدوامات لا نسألك رزقًا كل عشان الرزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوا. يقول صلى أمر أهله وخلجوه البيت كله يصلي والله نرزق. تأمر أهلك بالصلاة والطبر عليها. قالوا ما يطيعوننا. هل سمعتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال مروا أبناءكم للصلاة لسبع. هل أمرناهم السبع ولا خلوته وصغير. واضربوهم عليها لعشر آلاف الصلوات قبل أن يكلفوا عشان لو صلها الآلاف الصلاة كلها وتعود عليها صارت صارت في قلبه لا في سمعة لازم واحد يقول بعد الخمسة عشر سنة ثمان سنوات دورة من سمع إلى عشر أوامر ومن عشر إلى خمسة عشر كلها مع الضرب كان أحسن الصلاة أهم من التراسة الآن مستعين طوفون تراص أولادنا يعرفون لازم يقوم في لكن ما يعرف إنه لازم يقوم صلّي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك فتعال وتخلص من الفقر وصلي صلاة صلاة ليست مجرد حركات ومن الناس من يريد النجاح من الفقر يريد الرزق لكن ضاع وضل الطريق تجده يبيع في وقت الصلاة. والصلاة ما عليش أهم شيء الزبون يؤذن المؤذن وترفع الطلاب وهجارة بيت والله سبحانه وتعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لما يا رب عيش الجائزة لعلكم تفلحون لأجل هذا الناس ينظرون لمكسب خمسة ريال وعشرة ريال أكثر من مكسب أنه يدرك دقيقة قبل الإقامة أو دقيقتين جاء رجل إلى النبي عليه الصراج والسلام فرحان معه أوقيتين من الذهب قال يا رسول الله فرحان رزق عنده نجا من الفقر في ذاك اليوم قال يا رسول الله كسبت اليوم أكثر من كسب أنا في اليوم أكثر من كسب أنا في هذا اليوم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كسب قال كسبت أقيتين من الذهب نظر النبي عليه الصلاة والسلام إذا الرجل رجل من الذهب قال لكني أعلم من كسب اليوم أكثر منك. قال يا رسول الله والله آخر ما قال اجمست أنا ما حتى بقني قال والله إني أعلم من كسب اليوم أكثر منك. الرجل جلزت ساءل ما يدري ما رأى أحد كسب أقيتين قال النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب قلب ذاك الرجل وعقله، وكل أمة يقول أعلم من كسب اليوم أكثر منك رجل صلى دون الفجر ركعتين كسب خيرا من الدنيا وما فيها فكم مرة فتتنا خيرا من الدنيا وما فيها لو صرت للكشيك بخمسة مليار وانطالع من المسجد والله لا تساوي ما سيعطيك الله برك عتين قبل الفجر فأين أنا وأنا أي صلاة تلك التي تكون لك نجاح دخل الرجل النبي عليه الصلاة والسلام تعالى وافهم وأفهم لماذا صلاة من صلي كل يوم بس يا ربي ما تجينا والله ما زالت خلومة مضطربة ما زالت الهموم تداهم عقولنا ما زلنا في أرق ما ننام قلق وعلوم نفسية دخل الرجل النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى هو يظن أن هذه صلاة كما يظن أكثرنا إذا دخل المسجد وخرج أنه صلى تركع ورفع وسجد ثم سلم فجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك يا رسول الله قال عليك السلام ارجع فصل الله أكبر طيب يا رسول الله وصله. هو صلى هو صلى بمفهومه هو لكن الله ما كتب هذه الثلاثة قال ارجع فصلي ما قال له مرة ثانية لأن الأولى ما كتبت أصلا قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي والله الحركات اللي سويتها وهالسجود اللي ما استشعرته والركوع اللي ما علمت تشتقول فيه والله لن تنجيه من شيء وإذا أتيت عند رب العالمين فلن شيء قال ارجع فصلي رحمها النبي عليه الصلاة والسلام وهو أرأى في الخلق بالخلق بالمؤمنين رؤوفا الرحيم ما يبغى هذا يروح البيت هالشكل قال ارجع فصلي علّها تكون نجاتك علها تحل مشاكلك شاكلك بعد شوي علّها تنهاك عم نكر ما كنت تشوف جينا الصلاة الثانية ارجع فصلي فإنك لم تصلي رجع رجل وصلى وركع ورفع والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه ثم جاء قال السلام عليك يا رسول الله قال ارجع فصلي فإنك لم تصل ثمتين ما أكسب لك شيء قال ارجع فصلي فإنك لم تصل ورجع وصله ثالثa وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالعدد ولكن والله ما صليت ارجع لو تصل خمسين ط非常的 ارجع هذه ما تساديك شيء ولن يقوم عليه هذين ولن تعجز وحاج عنك في قبرك ارجع فصلي فإنك لم تصلي قال يا رسول الله اسمع واسمعي إلى الكلمات قال يا رسول الله والله لا أرسل غيره أنا هذا اللي أعرف فعلمني ما أجمل كلام يعني يقول أنا مستعد أغير طب هل إنا مستعدين نغير لو ندري وجه الصلاة تغير فينا وتنفعنا وتنجينا مستعد يغير أي شيء يقول أنه قال إذا كبر يعني استشعر حتى تطمئن بقلبك وبقلبك خير قال ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ترفع قال حتى تطمئن رافعا أول ما ترفع بعدما عظمت الرب سبحانه بلسانك ولو عظمته بقلبك لكان خيرا كثيرا ثم تقول ربنا ولك الحمد أسألك بالله وأسألك بالله أخيتي وأسأل نفسي بالله عمرنا تفكرنا ونحن نقول ربنا ولك الحمد قلنا على إيش على ماذا ربنا ولك الحمد هل عندك ولد من الذي يدخل له أنفاسه في الليل وأنت نايم عرفت من هو عرفت ربنا ولك الحمد على هل عيناك مكفوفتين وما ترى الطريق وتحتاج إلى قائد؟ تقول لا أقول عرفت ربنا ولك الحمد على إذا أردت تنظيف نفسك هل تستطيع أن تحرك يدك؟ تقول نعم أقول غيرك ما يقدر يحركها عرفت ربنا ولك الحمد على كلاك تغسل تقول نعم عرفت ربنا ولك الحمد على إيش اذنيك تسمع تقول نعم أقول هل عرفت ربنا ولك الحمد على إيش لسانك إذا بغيت تتكلم تخرج الحروف تقول نعم أقول لك عرفت ربنا ولك الحمد على إيش أما أنه لو شاء لأخذ أولادك كلهم أمام عين أما أنه لو شاء لأخذ سمعك وبص أما أنه لو شاء بحادة أن تفقد أطرافك وما تستطيع تنظف نفسك، ثم تتذكر ربنا ولك الحمد على إيش؟ إذا تشعر تجد أنك عاجز فتقول ربنا ولك الحمد، حمدا ما تستطيع تكمل حمدا طيبا كثيرا كذئب من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ما يكفي ومن شئت من شيء بعد أهل الصناء والمجد وكلنا لك عبد. ثم ما تملك لنفسك بعد هذا عجز عن الشكر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده نظن أنه نسي يقول كيد أنه نسى في الصلاة ونسى أنه صلي هاجز عن الشكر محمد عليه الصلاة والسلام إن فضله كان عليك كبيرا لن تملك بعدها إلا أن تخذ ساجد لله عز وجل وتجعل أعظم ما فيك تبينك وأنفك في الأرض ثم تعلم بمقدار ضعفك وشكرك له ثم ترفع تقول رب يغفر يا رب والله ما تقدر ولا كفيف ولا وفيف بشكر سبحانه وتعالى ثم بعدها تسلم قد أفلح المؤمنون صفتهم يا رب أول صفة تميز المؤمن أول صفة عند الله عز وجل يقول هؤلاء المؤمنون من هم يا رب أهل الفلاح وأهل الإيمان ليس الذين قال لهم إبليس أنت مؤمن خلاص الصراح نعم مؤمنون تقول لها تخشع الصراح قال لا بس مؤمنون طيب إذا قال لك الله شيء تسوي ولا ما تسوي قال لا ما تسويه بس مؤمن إذا نهاك الله أسوي بس مؤمن قد أفلح المؤمنون الذين هم ما هي صفتهم يا رب هم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللو يوارضون نعم ما علاقة بالإعراض عن اللغو في قضية أن أخشع في الصلاة إذا كنت تصدين وما تعرضين عن اللغو وتفرين في جلد هذا وتفرين في عرب تلك عن هذا وعن هذه ولا تردين كلمة ولا ترد كلمة أردت أن تقولها لوجه الله وتغتاب ولا يودك خوفك من الله فوالله لن تخشع يقول الله هؤلاء الخاشعون هم عن اللغو معرضون إذا سألت كيف أخشى أن لك لا تغتابين ولا تلومين وإذا جت الكلمة تطلع رجعيها إذا ما كانت ترضي الله شوفي صلاتك بعدها كيف تسير أعطيك درسا لن أنساه في حياتي ما حييت درس هو لي والله لولا أني أحب لكم ما أحب نفسي لما قلت دخلت مسجد المستشفى فاعب ذاك وجه جديد علي ما صار لي لأشوف للأسبوع أو تزيد قليلا المفاجأة أني كنت أرى هذا الرجل ما دخلت المسجد أبدا قبل مرة من المرات دخلت أنا اللي أدنت والرجل في المسجد لما انتهينا من الصلاة أحاول لو مرة أطلع بعدها ما قدر شاب اخترت منه، وسلمت عليه رد عليه السلام مكسرة فسألت ابن هل أنت يعني جديد في العمل هنا قال لا. لابن ما شوفكم ما تزد قال أنا أسلمت قبل قرابة العشر أيام استغربت قلت سبحان الله اللي يصلون معنا لهم سنين وهذا قبله مثل وهذا بعده مثل فقلت لكن ما شاء الله أنا أشوف أنك أول واحد في مسجد ودائما تطلع آخر واحد فأعطاني درس للأنساء في حياتي قال أني لما رأيت الحال كما ذكر أن الناس كلهم لهم سنين سبقوني في الدين كان نصراني يقول لما رأيت الناس سبقوني بسنين قلت في نفسي أبحث عن أحب عمل يحبها الله عز وجل قلت في نفسي أبحث عن عمل الله سبحانه وتعالى يرفع به العالم ويرفع به العبد ويجعله مميز عنه يقول فبحث وسألت ما ألقى مسلم ولا أذهب في الجاليات بالجاليات إلا أسلم وكثفت البحث وقرأت فوجدت أنه شعائر الدين صرت آخذ الصيام وقلوش فيه والحج فيه يقول فوجدت أمر مختلف عن الأوامر بكلها أمر لما أراد الله أن يشرعه استدعي محمد عليه الصلاة والسلام في السلام وعلمها الله سبحانه وتعالى في السماوات العلا أن قل لقومك صل. قلت فقلت في نفسي هذا العمل قد يكون أحب شيء إلى الله عز وجل ما شرعها في السماوات شوفوا كيف فهم بعقلها اللي ما زال في الأسبوع أو عشر أيام في الإسلام ونحن عقول لكم لها يمر عين الخبر هذا كأنه خبر عادي عارفين أدراسناه شوف كيف استنبط من هذا الأمر ما شرعها الله في السماوات إلا لأنه غالي عند الله عز وجل يقول ثم فوجئت بأمر أعظم من هذا أن الله سبحانه وتعالى شرع أوامره من صيام وزكاة وجهاد وحج ثم قال لمحمد عليه الصلاة والسلام قل لقومك أن هذه الشعائر كلها وهذه الأوامر كلها لا تقوم إلا على عمود ثم يختار العمود هو نفسه الذي شرعه في السماء يقول فقلت في نفسي عمل يحدها الله سبحانه وتعالى وشرع في السماء وميزه ثم قال أن الدين كل ما يقوم إلا على هذا الصلاة وعلى هذا العمود يقول فقلت في نفسي والله أن أكون أحسن واحد في هذه الصلاة وأن لا يسبقني أحد حتى آتي يوم القيامة وديني كل محمول على عمود لا يهتز لأجل هذا لما اهتز عمود الدين عندنا وصارنا نتأخر فيه ونصلي متما جمنا صار ديننا مهزوز وتراجعنا وراء يقول ففوجئت بخبر أعظم من هذه كلها أن محمد عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة يقول طار قلبي فرح أول ما يحاسب يقول فشوفوا شيء هذا الأمر ما هذا الأمر لأول ما سيعرف أمام الله عز وجل عن الشخص إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعماله الصلاة. الصلاة. فيقول ربنا جل وعلا لملائكته، وهو أعلم انظروا في صلاة عبد يقول يعني الله سبحانه وتعالى سيفتح هذا الأمر هو الأول ثم يقول لملائكة انظروا في صلاة عبدي أتمها أم انقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة يقول فقل في نفسي نعم هذه الصلاة سأتمسك بهذه العروة وسأدعو الله عز وجل ومن ذاك اليوم وأنا أفكر أني لا يصدقني إلى هذه الصلاة أحد فصلحت وقت راحت في المستشفى من العمل في وقت الصلاة حتى آتي الأول وأطبع الأخير حتى إذا جاء يوم القيامة وقال الله انظروا في صلاة عبدي إذ بها صحيفة مشرفة إذ به أول واحد دخل وآخر واحد خرج يقول وأنا أرجو هذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول في كل يوم أتعلم عن هذه الصلاة شيئا فأعلم أنها نجاة لي بين يدي رب العالمين إذا مارت السماء مورا وإذا سيرت الجبال ونصفت وإذا زلزلت الأرض زلزالها وكل ما علمت معلومة تمسكت بها أكثر إلى أن علمت أن الصلاة نجات لي في الدنيا ونجات لي في الآخرة ثم أكتمد النقص عندي لما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده إنه لا يسمع غفّق نعالهم حين يلّون. يقول أتراني أسمع صوت الناس لو تركوني في غرفة أترفني كيف تركوني في حفرة؟ يقول فلما سمعت تكملت الحديث أرتاحت نفسي وطمأن. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنه لا يسمع غفّق نعالهم حين يلّون فإذا كان مؤمنا من المؤمنون الذين هم في صلاتهم قاشعون؟ أول صفة عندهم قال فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه الله أكبر أعظم ما تريد نجاة رأسه قال كانت الصلاة عند رأسه حتى قال في نهاية الحديث فيأتيه العذاب من قبل رأسه فتقول الصلاة ليس من قبل مدخل يعني والله ينجو هذا الرأس الذي كان يوضع في السجود لمواقيته فهل صلاتنا؟ الآن لو نظرنا وراجعنا أيام اللي راح وصلاتنا اليوم هل ظنك أنها تشرفك إذا فتحت عند الله عز وجل هل سيقال دخل وتسنن ودخل يا رب قبل هل يا رب خشع أم سيقال ما دخل لا بعد منتهى الناس ويوم دخل كان يفكر في الدنيا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام عن أولئك السبعة الذين سينجون من ذاك الموقف العظيم الذي قال الله عنه أنه يوم عقيم سماه الله الطام الكبرى سماه الله الصاق سماه الله القارعة قال أن هناك ثمة سبعة أشخاص وسبعة أصناف من البشر هناك سبعة أصناف من البشر سينجون في ذاك اليوم ويظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل الشمس قدر ميل والله سنقف في ذاك اليوم وسيعلم الناس وسأعلم أنا وأنتم مقدار الصلاة حينما تدركنا الشمس قد ويغرق الناس في عرقهم ثم يقتار أقوام من الناس قلوبهم مختلفة قال النبي عليه الصلاة والسلام عنهم ورجل سينجو الآن واستنجو الآن من هذا المكان ما هذا الرجل يا رب قال النبي عليه الصلاة والسلام ورجل قلبه معلق قلبه متعلق هناك قلبه معلق المساجد والمرأة مسلّاة متعلق بالمس متى بيقن متى بصلّون جاوب الصلاة تم من الأذان قلبه متعلق قال ذاك ينجو في الصلاة نجاة فهل صلاتنا إخوة الفضلاء هل هي نجاة اسمع واسمعي بقلبك أقيء في صورة النساء وليسمع كل من يتأخر عن الصلاة في مكانها أو في المساجد. يقول الله سبحانه وتعالى في ذاك الموقف الحرج: تخيل أمامك عدو مع سيف، ويريد أن يقتلك الآن. هل ستصلي؟ اسمع، وإذا كنت فيم؟ أيها محمد عليك الصلاة والسلام. إذا كنت معهم وأنت صفهم في الجيش؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة أي نصلي يا رب نحن أمام الجيش قد اصطف والكل بسيفه قد أشهر فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك سبحان الله يا رب طائفة نبس من الجيش نصفين عشان يصلي نصف ونصف يبقى يعني نخسر خمسين في من الجيش إذن سنخسر القتال فالتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم سبحان الله فإذا سجدوا شوفوا بعض فإذا سجدوا فليكونوا وراء سبحان الله ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا يصلوا واو الجماعة لم يصلوا طيب أخرا صلاة يا رب على قد الطائفة الثانية لا فليصلوا ما وليأخذوا حذرا واسلحتهم. يعني اتصلي وأذفهم تبا سبحان الله لكن صل يا رب سنجاهد نحن ما عندنا بضاعة نبيحة ولا عندنا مباراة مشغلتنا يا ربي هذا جهاد نخلص معركة ونصلي لا طيب يا ربي قتلونا كمل الآية ودى الذين كفروا يعلمك الله عن ما في قلوب الأعداء هو يعلم وبعد ذلك قال صل ماذا يا ربي في قلوبهم ماذا يودون ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة يقول يوقضون عليكم وأنتم سجود ويقطعونكم أنصاف وأنتم سجدا طيب يا رب نؤجلها لا رب لماذا به أكمل الآية بعدها فاذا قضيتوا الصلاه فاذكروا الله قائما وقعودكم وعلى جنوبكم فاذا طمئن انتم فاقيموا الصلاه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا لاحظت الأولى ما قال فيها أقيم الصلاة لأن الحالة حالة رعب وحالة خوف قال فلن لكن إذا اطمأننت ما عندك مشكلة وفي مسجد والحمد لله والله ميسر لك قال فإذا اطمأننتم الآن لا تصلي الآن فأقم الصلاة طيب يا ربي ليه ما كم كمل الآية فإذا اطمأننتم فأقيم الصلاة فإذا اطمأناكم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين أما على المنافقين لا أيها الوقت على المؤمنين كتابا موقوتا موقوتا بمواقية معينة المؤمنون يعلمون أنها لا تؤخر لكن هي كانت على المنافقين كتابا غير موقوت لأجل هذا قال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين مصليكم خمس صلوات لكن الذين هم عن صلاة ينساهم صلي متى قام مع الدوام ومتى ما ذكرها أو في المدرسة أهم شيء صلي بعدين إذا كان هؤلاء لهم ولي لو سيرت فيه جبال الدنيا لذاب كل عن عظامي وعظام الوعد حق وياك وياكم تحمد إذا فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفتا لأجل هذا بعض الناس مسكين يقول الصلاة ما في الصلاة جماعة مواجب الله يقول سبحانه تعالى في صورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا أمر بإقامة الصلاة طيب كمل الآية وين تصليها وين مع ثم الصلاة اللي فوتناها أو العشر دقائق اللي جلسناها قبل أو بعد الصلاة نذكر الله وندعو الله بالخشوع فيها نرى أننا تعبنا بعدها على أمور ما خلصت وأشغال من تعب لأن الله ما يصر ما نجانا الله لا من هموم ولا من هموم لأن صلاتنا كانت مجرد حركات فهل نصلي تعال أخي الغالي واسمع إلى ذاك الرجل رجل أخذ الله سمعه فلا يسمع حفظ وأخذ الله بصرة فلا يبصر مشهد في حياته وأخذ الله منه النطق فلا ينطق، ولا يستطيع أن يعبدل عن شيء هذا معذوق وله معذوق ولا يسمع النداء قصته والله هذا الرجل لا تفوت صلاة سأخبرك عن خبر حدثنيه المترجم اللي الترجمة لا تكون كالصم بل يمسك بيده ويحرك ويلمس فيها وجهها عشان يوصل المعلم خرج يوما في صلاة الفجر في شدة البرد عنده ساعة منبهة لا ترن وتخرج صوت بل تهتز عشان توقفه لكن قلبه معلق نحسبه الله حسيبا قلبه معلق لنساجه فقام للصلاة فتح الماء ما عند الماء ذهب ليتوظف المسجد وصل إلى باب دورة المياه أعزكم والمبصرون نائمون والذين يمتقون ويسمعون من شق الله أسمعهم وأبصارهم نائمون ركض الساعة على الدوام وفايز يراها الله سبحانه وتعالى بحث وجد الباب مغلق ماذا يفعل؟ وماذا يصنع؟ طيب خلاص أنت معدوم أرجع لبيت. فرجع وقطع الشارع يفكر كيف منفيت وظف. فلما جلس في الرصيف بين الشارعين إب رجل كهل كبير السن من ذاك الحي رايح يصلي شاف فائز جالس على الرصيف ثم تفاجأ أن فائز تحرك. ويديه على الأرض ووجهه على الأرض وصار يحبه في تلك المنطقة الزراعية بين الشارعين في رصيف ويتلمس الرجل الكبير يعلم فايز ما يتكلم ولا يسمع لكن يعلم إن عنده عقل ما هو مجنون فذهب إلى فايز يشوفش عنده رحمة تقطع قلبه عليه جاء ولقى فايز قاعد يدور أين صنبور الماء اللي يسقي هالتراب يبغى يتوضى منه قل لي يا من عندك مكان الوضوح ما تحتاج لهذه الأمور ويسترها الله لك وسيسألك الله عنها هل صليك ثم لتسألن ثم لا لتسألن يومئذن عن عينك الشايب ما تحمل أخذ فائز وحمله من الأرض وأخذ يحتضن فائز بأقوى ما عنده لا يستطيع أن يتفاهم معه ولا يوصل له معلومة فائز الآن يفكر كيف يتوضأ فأمسك بالرجل هذا الشائف أمسك به يفكر الآن كيف يقول له أني أبغى ماء فأشار بيده ورفعها كأنه يحمل كوب من الماء وأشار بها إلى فمه يعني أبغى ماء الشائف قاعد يبكي كيف إحنا في بيوتنا ونشرب ونشوف البرادا ونأخذ مكان الماء ونعرف وين الكوب فيه ونعلم وين الكأس فيه ونشرب وفايز يدور شرب من المزرعة فأخذه مباشرة إلى بيته تخلقه العبرات وجاء بكوب ماء وعطى فايز أول ما حط في يد فايز فايز أمسك بيده الرجل وأخذ الكأس في يده الثاني الرجل بكر بطريقة أحسن يوصل له أن يبغى يتوضع رفع وشمر عن ساعديه وصار يشتر له بأني أريد أن أتوضع ويغسل إلى المرافق يعني أبغى توضع ويمسح على راسه يعني ما أبغى ما أشرب أبغى توضع إذ بالشايد تخور قواه وينخل في البكاء ثم أخذ فايز ودى المغسلة فتح له صنبور الماء وأخذ يد فايز خلايا المس الماء وجلس ينظر لفايز وهو يتوضع رجال تلهيه الله تلهيهم تجارته ولا بيع رجال تلهيهم ولا بيع عن الله تلهيهم تجارته ولا بين عندك الله وإقامة الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يبحث عن النجاة من عيش يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم اجعلنا منهم فأخي الغالي وأخيتي الغالية هل ظنك أن الأمر عن فائز سهل ولا لما علم أن الصلاة غالية عند الله عز وجل هو معدوم لكن يعلم أن الله يحب أن تؤتى هذه الصلاة المسجد وفي مكانها فأحب ما يحبها الله عز وجل كيف لو شق الله سمعه وبصره ماذا سيفعل لكن أعلن لكم إعلان من كتاب الله سبحانه أي هذا القرآن أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى فائز أمرا لم يعطيه كثير من الأصحاء الذين سوف يراهم فائز إن أحسن الله له الختام سيراهم فائز في الآخرة وهم كثير حالهم مثل حال فائز لا يسمعون ولا يبصرون ولا يتكلمون لكن ليس ستين سنة في الدنيا بل هناك في أرض المحشر ومن يهدي الله فهو المهتدين هذه شعار فائز والله قالها لي بتعبيره عن طريق المترجم قال هذه الآية تريحني دائما ما هي الآية ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشر بكما وصما مأواهم جهنم مأواهم جهنم كلما طبت زدناهم سعيرا جاءتهم الحداية وجاءهم القرآن والله جل جلاله يقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر استهدوني أهدكم فتركوها وتركوا الهداية واكتفوا بقولهم لم يهدين الله عز وجل والله يقول وأو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين الله ما هداني الله يرد عليهم يقول بلى بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبر وقلت من الكافرين ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين أعاد الله وإياكم منه فتعال أخي وتعالي أخي إذا قمت للصلاة وتوضأت فاستشعر وأنت تغسل تلك الأطراف وتلك الجوارح وأن تستشعر حديث النبي عليه الصلاة والسلام تتقاطر ذنوبه مع قطر الماء ثم تقول بعدها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين تحس ذنوب تحات الآن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المنطهرين ثم إذك تردد مع المؤذن الله أكبر تقول الله أكبر أكبر من همومك وأكبر من غمومك وأكبر من أمراضك ثم تدخل المسجد بيمناك أو تذهبين إلى مصلاتك ثم تكبر ركعتين تخيل معي وأنسان بين الأذان والإقامة والنبي عليه الصلاة والسلام قد صح الخبر عنه أنه قال دعوة بين الأذانين بين الأذام والإقامة لا ترد تخيل وأنت تسأل الله بين الأذام والإقامة وأنت ساجد أنت الآن مقترب أقرب ما تكون من الله فاسجد واقترب ثم تقول يا رب إني لا أخشى اللهم إني أعوذ بك من قلب الله يخشع. اللهم إني أسألك الخشوع في الصلاة اللهم إني أسألك أن تقبلها والله لو خرجت من قلبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله لرأيت خيرا كثيرا نوع نوع في الآيات اقرأ وحرك قلبك ختاما نقول لكم قصة ذاك الفتى الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الصفة لما تحرك في تلك الليلة ولم يأته النعاس ولم يذق طعم للنوم فقال أذهب إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأكون عند بابه علّها تعرض عليه حاجة أو يريد أمر فأكون عنده فإذ به يأتي ويضع رأسه على حتبة باب النبي عليه الصلاة والسلام وقد جهز وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فأول ما فتح الباب إذ به هناك فتى 12 سنة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما عندك أربيعه يحسب عنده سؤال عنده شيء قال لا شيء يا رسول الله إلا أني في المسجد وقلت علىها تطرأ عليك طارئة أو تحتاج إلى أمر فأكون بين يديك لأخدمك وهذا وضوءك يا رسول الله حضرته الله أكبر موقف عظيم قال يا ربيعة سلني اسأل اللي تبغى أنا أدعو الله لك الآن ونصر تخيل العرض العظيم سلني يا ربيعة عمر 12 سنة حتى ما بعد بلغ اسأل أي واحد من أطفالك الآن حتى تعرف مقدار ما أرست في قلوبهم في الصلاة اسأله وقل له ايش تبغى يا ولدي ليقول لك كمبيوتر ولا يقول لك جوال لأنه تعلق قلبه بهذا أنت علمت تعلم لو دعوت الله عز وجل في قيامك وفي صيامك وفي سجودك أن الله يجعل قرة عينك وقرة عينهم في الصلاة لتغير الأمر اسألني يا ربي يعني. قال يا رسول الله رجل من أهل الصوفة فقير قال يا رسول الله أمهلني إلى الغد قل لي أفكر وإيش بطلب فما أن كان الغد فجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الأمر الذي عرفت عليه الباري قال النبي عليه الصلاة والسلام ينظر لهذا الطفل قال نعم سلني يا ربي قال يا رسول الله أسألك مرافقتك الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يريد المكان الذي فيه يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتنيه الأنفث وتلب الأعين وأنتم فيها خالدون يريد أن يجلس فيقلب النظر وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام وأجاب بهذا الجواب ما قال أبغى ادخل الجنة قال أسألك مرافقتك في الجنة هل إذا طلب أولادنا شيء قلنا لهم اللي في الجنة أحسن منه ما عليش أعطهم ما يريدون لكن قلنا في الجنة أحسن من هذا إذا رأيت يبكي كل في الجنة مخفوك رأى النبي عليه الصلاة والسلام طلب هذا الرجل عظيم طلبه عظيم فما وجد النبي عليه الصلاة والسلام أمر يقول له في حتى يعني يتمكن النبي عليه السلام من شفاعه لهذا التطن قال أعني على نفسك إيش؟ بكثرة الصيام لا بكثرة الذكاء لا بكثرة الصدقة لا قال أعني على نفسك بكثرة السجود قال خل الله يشوفك دائما ساجده عشان إذا جدت شفع لك تفتح صحائفك فيرى الله عز وجل للسجود بك قريب منه فيقربك سبحانه وتعالى مخالفات في الصلاة الجوال ونغماته التي يتحمل المصلي فيها ذنوب كل من يسمع وكل من شوش عليها من الصلاة فهو يأتي ليكسب الصلاة ويحمل على أوزاره من السيئات لكل من شوش عليه من الصلاة ومن الناس من لا يحسن الحركة وفرقعة أصابعه ولا يحسن التحاضر كمين ويسار إلا في الصلاة تجده يحرك شماغه ويحرك لضارته وحركات لا تخرج إلا في الصلاة والآخر هناك يسادق الإمام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به والآخر هناك لا يمكن أن أعضاء السبعة في الأرض من السجود فيسجد إذ ردة مرتفعة أو بأنف لم يلامس مكان السجود فإخواني لننتبه من هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا أن سقط شماغك على الأرض خلّه ساجد لا تكف وترفع أو ختاما تبغى تخشع غير ما في جوالك, من جوالك الآن غيرها إن كنت صادق تريد أن تخشع غير عباية الأختي ولا تستنين الناس شوف الله كيف يعورك شيء تقدمينه لله عزل يقدم لك خيرا من هو لنفسك وما تقدم ل��عنفسكم من خير اختي اللي كنت دائما تسبين وتنمبيين وتشتمين اتركيها من اليوم وشوف كيف يغير قلبك وشوف كيف تحسين بطعم الصلة وشوف كيف تحسين بطعم النجاة يا من خاف من العين وخاف من السحر اقول لك الصلاة نجاة يا من خاف من الهموم الصلاة نجاة يا من خاف من الامراض صلي وتنجو والله متى ما كانت صلاة ما صلاة سنذوق طعم